وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتكلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ نَعْمَ سَاجِدٌ لِلَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهِ أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب نعيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولف ثم وجهه الله إن الله واسع عليم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 124. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 125. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا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 شك في الحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم